وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء أنفسقينكم هو وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازني وإنا لنحن نحيي ونميت لا ونحن الوارثون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 نخلقناه من قبل من النار السموء وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماه مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 إلا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين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 وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصنع بما تؤمر وأعرض عن المشركين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 حتى يأتيك اليقين